إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أذير قومك أن أذير قومك من قبل أي أتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقواه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل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 Oh uh -huh.